استمع وأعد ثم اكتب الحروف المنقطة ابتداءا من النقطة الحمراء. دو دي رو ري زو زي Su, si, sha, şu, şi, sa, su, si, da, du, di.